من ودع يا لحم الجبال عليك لديننا يا من الامان <تصفيق> موس خر دعاك يا اكمال عروس منعما يا مريم حملت القدوس وم ايدك شرتي خلاص النفوس يا عذر نورك غطى الشمس والرب دعاك يا أجمل عروس بالنعمة يا مريم حملت القدوس وبأيديك شلتي خلاص النفوس يا أمي ودعم لكِ ندينا يا الأراضي من غيرك دي صورتك في قلبي سكنا من زمان ويحبك في روحي وفي دمي كمان من غيرك يجدد عمري بالإيمان ويبارك حياتي يملاها أمان صورتك في قلبي سكننا من زمان وحبك في روحي وفي دمي كمان يا أم الوداع يا نحن الجمال عليك ندين يا مولانا لسنا الأراضي اینه شیوه